بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام عليك يا محمد الصالحين وعلى آل محمد الصالحين <سؤال> والأصحاب المهمين. دعنا من النوع الأول من أنواع البيع. الذي لديه خيار، الذي فيه خيار يكون غير لزمن، غير لزمن. الذي لديه خيار تحت فيه خيارات، لماذا؟ لأنه صحيح ولكنه لم يلزم بعد في وجود الخيار، يمكن التراجع فيه. يا بدلا ما اقول بعتك قال بعته يا دك يعني gangs essa يعني unless duesك أنت كل Roux مش هو مش لم يبع الشخص ولكن باع له يعني بعتك القلم بعتك يعني بعت إليك القلم لا بعتك كان اللي هو أنت بأكملك بعت يدك القلم بعت يدك القلم بدل ما اقول بعتك القلم بعت يدك يعني جزء منك القلم في ثلاث ماذا ثلاث أقوى لا يفضح مطلاقا يفضح مطلاقا إن قصد هذه جملته كنا أمتبا لماذا تسأل فيه اليوم كنت نائما أمس جاءتني هذه الورقة؟ من صاحب هذه الورقة؟ لم يأتي لم يأتي؟ تعرفوا؟ إذا جاء أخبروني انتهينا من النوع الأول وما هو النوع الأول يا دكتور عبدالفالق؟ دنو عين ابتدائي وما حكمه ما حكم هذا النوع من البيع جائز بمعنى الصحيح وما شرط هذه البيوع يا بعلامه شرط هذا النوع من البيع المعقود عليه المعقود عليه ان يكون طاهرا منتفع به ووقاء على المحظور على على هذا الشيء على ولاية فإن لم يكن للبائع لا وكالة ولا ولاية ولا وطارية ولا إلى آخر فماذا يسمى هذا البائع يسمى فضوليا ماذا يسمى هذا البائع يسمى فضوليا وما حكمه بارك الله فيك لأن عقب لأن حتى وإن أجاز الملك حتى وإن أجاز الملك محمد الله ومحكم بيان المعطاة بارة الله فيه بيان المعطاة وعدم جوازولات أجازه المملك والتباب الغريم ومحكمه أنه انقتم فيه الشفاية إلى طريقين طريق المالع وطريق المزيد هل هذا الكلام صحيح يا أبا الحكم؟ قال ما هو قسم الشفه الى غير محلك؟ أيوة. قسم المتشدد منع وقسم المترفس متساهل أجازة أجازة البيع أبيع هل هذا كان صحيح هذا العلم فيه ثلاثة مزاهد في داخل المذهب يعني ثلاثة في ثلاثة اتجاهات في المذهب الاتجاه الأول يقول عدم الصحة عدم الصحة مع الجوا... مع مع مع الزواج عدم الصحة مع الحل عدم الصحة مع الفرمة <تصفيق> ويحل يحل المعاوضات ولا لو أردت أن تعود الى مراكزها القانونية. طيب والمنهج الثاني او الإتجاه الثاني في المذهب. باعت البيع مطلقا ومن يمدح هذا المذهب ايوه يا جماعه تحت البيع مطلق ولا في كل ما يعد بيعا في كل ما يعد بيعا والاتجاه الثالث في المذهب أه... المحقرات فقط وأين المذهب في هذه الاتجاهات الثلاثه ما الذي ينسب لمذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه الثلاثة لا ما هو المذهب من هذه الثلاثة؟ المنع المنع هو المذهب المنع هو المذهب صح كلامك هو صحيح الدقيق. <تصفيق> متعارف الناس عليه أنه بيع فما, فما لم فما لم يتعارف عليه الناس انه بيع يعني في اشياء كثير كبيره ضخمه زي العقارات مثلا يحتاج الى توثيقات وتحتاج الى نوع فوق فوق البيع بيع مع وكالات بيع مع اشهادات بيع مع كذا او لم يكن مش موجودا في عصره فما يعده الناس ضياعا هو الذي فقط ياتي في عند الناوي رحمه الله مثلا لا يجوز في المعاطات في العقارات في الاراضي لانها انواع فيها قيود اكثر من البيت ايوه يا شيخ <تزال> ماذا تريد يعني في النهايه السؤال لمتى اقرا كلاما لا احتاج اليه ماذا تريد ما هو السؤال لا يوجد دريب إذا أنت لم تقرأ شيئا إذا كنت معنا أمس؟ طيب إذا اسكت إذا أردت ذلك أنت السابق عديد يعني هل هل تنأتي في كل مسألة نأتي بمذهب الخاص ونقول لي ماذا قال المذهب هذا الكلام؟ هذا لا يقال هنا هذا فقه مقارن في الدرجة الأعلى من هذا بعد أن ننتهي من فقه الشفاية إن شاء الله من هذا الكتاب ومع أنه متوسع نمتقى درجة أعلى هو أن نقارم ثقة الشافعية بغيره ونرجع ثقة الشافعية على غيره في كل مسألة فلماذا في هذه الدقيقة بهذا الفرع بالذات جئت لماذا بالخط وتقول لماذا اختار الشافعية بهذا الله ما هو نفس الشيخ قال. أنت لو كنت معنا أنت قال لك أن تقلد الخط نعم الله عليك ما الدليل يتألن هذا الغائب عن درس الأمن ما الدليل ماذا يقول أنه بيع المعطاة لا يجوز فما الدليل على ذلك أيوة ست الحجة أو خليك أنت يقول يا ست الحجة أيوة أنت الحجة ما الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عصر المشرف لم يكونوا يبيعون بطيغ الإجاب والقبول لماذا يا أرباب المذهب قلتم بمنع لها المعاطاة رغم أنه لم يكن هناك صير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام الشيخ النووي أنه يقول ما فيش نص فلماذا المذهب ذهب أو اتجه إلى المنع مع عدم وجود النص؟ نعم وجود الخلاف بين الناس يعني ايه وجود الخلاف. وضحي هذا الكلام ها مش مهم انا قلت إيه؟ ماذا عندك انت ماذا تفهمين لماذا اتجه المذهب الى المنع رغم عدم وجود النص على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان ياتي بصوره الاجاب والقبول في كل صاغ البيع كذلك الصحابه رضي الله عنهم مش عارف. <تصفيق> أه <تصفيق> هو قال في الأول في دليله قرأ نعم الآن تقولها أم تقولنا أن الأمر م... لماذا أصلا قيل قيل بالطيعة بوجود بوسطة الطيعة جابوا قبول لأن ال... البيع منوط أو معلق بالربا ورداء أمر قلبي باطني خطي لا يف لا يستظهر ولا يتعرف عليه إلا بالصيرة وهذا يعم المحقرات وغير المحقرات فكيف نعرف أنك أيها الباع أو ايها المستردى بهذا إلا عن طريق الصيرة فلما قال لهم هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قال ولم ينقل عنه غيره يعني هل هل نقل عنه غيره لم ينقل عنه غيره يعني لم ينقل المنع لم ينقل النهي عن الصير لم ينقل, أنهم لم, يعني لم ينقل أنهم قالوا ولم ينقل أنهم لم يقولوا يظل على الجواز ولما يتأكد هذا الجواز بأن هذا الأمر قائم على الرضا والرضا أمر باطني قلبي لا يعرف إلا بما يعبر عنه من لفظ او ما يقوم وقام اللفظ من كتابة وإشارة للأخرة مثلا تقوها الأمر مسكوت عنه مسكوت عنه يتعذب بأنه أمر باطني لا يعرف إلا مجرد يترتب عليه المشاكل وترتب النزاع أحبت أن تقوله ولكن لم تحسن التعبير عنه النزاع قلت لكم ضابطا مهما عن في فكر الشافعية أنهم يبصدون ويمنعون الأنواع التعاقلات التي يترتب عليها أو يتوهموا أنها يترتب عليها نزاع فلما سيتك تعطيني هذا القلم تأخذ مقابلا ثم يحصل النزاع بدون صيغة بيعتك واشترك مما يفحه أن يشهد عليه الناس عند القضاء فما أسهل أن يتراجع أحد المتعاقدين أو أحد المتبايعين ويقول أني لم أقصد بهذا البيع قلنا هذا موجود في الكتاب وفيه دليل موجود في الكتاب. فدعوة أنه لا دليل فيه دعوة شخص نائم نعم فندم. حسناً المخالف أن إذا سمع هذا الكلام قوي جداً يعني هذا الأمر لا يجوز جاهد لي لأقول أقول لك هذا كان النبي فعل عملاً نعم من يرجع عن الملة لكن هذا أيضاً شيء قوي وكان يفعل هذا الأمر يعني لا ولكن ممكن. انت بتناقض نفسك انت بتناقض نفسك, نفسك الآن لا. ما سمعنا نه... ما من الان تناقض لا لا نعم لم يرجع منه مو... نعم لم يرد منه هو ما مو... مو... مو... مسلم أنه لم يرد عنه لكن لم يرد مو... عنه يارد من... لما لا ورد هذا ولا ورد هذا دعم من هذه ماذا تقول هذا لم يفعل لم يرد هذا لم يرد انه لم يفعلها، لم يرد شيء. طيب، ها النبي فيه يعني كانت يعني في نقاء ولوما يعني يعني كانوا بال ولكن عندما في زمن المذهب صارت زمان يعني. وهذا يستدعي المعاطاة وهذا ولا عدم المعاطاة يعني معلق بالزمن طيب وماذا تريد الخاصني يقول كده ده بالعكس المذهب ده المذهب ده, ده, ده مذهب المخالف ولا في ترك ولا فيه في نقل مفيش نقل أصلا. يعني لم ياتي الصحابي يقول لم يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش المذهب مفيش صحابي قال كده <تصفيق> هو بيقول لم ياتي الصحابي افضل يعني يتعاطى مفيش لفظ طيب متكوت العام هو هذا هو إيه؟ هو يعني بدلين المذهب مش تؤيد العام المذهب ولا تؤيد طيب الحمد لله شكر الله لك انا ظننتك انك تعترض على المذهب لكن اللي بيقول اول شيء اقتلك لكن اللي بيقول عايد اللي كتب الاول يعني المخالف ايضا يضمن على التمسك يعني يعني تمسك لاجل التمسك واحنا قلنا المذهب ده هو الدين يعني لو لم تدخل مذهب الشافعيه ولم تتعبد بالشافعيه ستخرج من الملة اللي عايز يروح الشافعيه يروح اللي مش عايز يروح حيريحنا ويقل العدد بواحد ها نكمل النوع الثاني من البيوع الثلاثة التي جاء بها في المات قال والثاني نقرأ كلام المات والشارح رحمه الله تعالى والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الزمة ويسمى هذا بالسلم فجائز إن وجدت فيه الصفة على ما وفف به عندي إذاة أناس. إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلام الاتيه في فصل السلام. طيب جميل إذا هذا الفصل يأتي بالتفصيل السلام وأحكام السلام وشروط السلام والممنوع فيه والجائز يأتي بالتفصيل قريبا بعد الربع ان شاء الله تعالى. لكن يتكلم على هذا النوع أن هذا النوع جائز. واستطحب معك ان جائز هنا بمعنى صحيح واستطحب معك أن المعقود عليه في نفس الشروط التي قيلت في النوع الأول أيضا تقال في النوع الثاني يعني الشروط التي قيلت من في المعقود عليه أنه لا بد أن يكون طاهرا من تفعن به عليه ولا يمكن تسلمه هذه بعينها تقال أيضا في النوع الثاني وأيضا جائز بمعنى الصحيح فسريعا السلم عقد أضيحة على خلاف الأطف بيع شيء تعريفه ك... ببساطة بيع شيء موصوف في الزمة في الزمة متعلق بالبيع بيع في الزمة مش هو موصوف في الزمة بيع في الزمة يعني العين غائبة العين معدومة لا تفقد غائبة بل معدومة فبيع في الزمة العين نفسها التي يجري عليها التعاقد غير موجودة على وجه الأرض، بل هي معدومة لم لم تخلق بعد. فيبيع المعدومة، بيع المعدوم فيه منع بالنص لتجد ما ليس عندك. وإنما أبي حذ البيع يقول جائج يعني صحيح أبيح على خلاف الأصل الحاد. الأصل أنه بيع ممنوع لعدام المعقود عليه. مما يسبب التنازع لكن لما احتاج الناس إلى هذا النوع من البيوع أبحته الشريعة الغراء لأنها قائمة على رفع الحرج لما حصل الحرج أو لما تصور الحرج أبحته الشريعة ولما أبيح على خلاف الأرض قيد بقيود ضخمة تجعله يتملأ عن الغرض أكثر مما هو فيه يعني كأن شاء تقول كفى أنه بيع معدوم يكفينا هذا حتى نجعل الأمر في غير التقييد حتى لا يزيد الأمر جهالا وغررا ألا بد أن يكون موصوفا جنته عينه صفته إقداره لكان التسلم في السمن ونوعه إلى آخره لكن كل هذه الأشياء تكون منضبطة منضبطا شديدا حتى لا يزيد الأمر غررا على الغرض الذي فيه خلاص لا بد أن يكون هذا في ذهنك عند التعامل مع عقد السلام أنه عقد أبيح على خلاف الأصل هذا فلما كان الأمر كذلك قيدة بقيود شديدة خاصة به تضحب <تصفيق> هذا الآن وعندما يأتي إن شاء الله تعالى السلام بالتفصيل بعد الكلام عن الرجال نعم يا سيد عبد نعم <تصفيق> خدي ع الغش ال. كلمة بالذنب الرجع يتقن بيع شيء ولا موصى بيعوا بيع في الذنب بيع شيء في الذنب يفتح أن تعود إلى البيع يكون بيع في الذنب ويكون بيع شيء في الذنب والممنوع وأن تكون موصوف في الذنب هو ذا الممنوع يعني سياق سياق الذي نعله. ربما يوهم الخطا بيعوا تعريف كلام بيعوا فيه موضوح في المنزل وذي ما مجرور بالمصدر بيع أو تفع لموصوف محذوف تقديره بيع شيء كائن في الذمه وليس متعلقا بموصوفه وانما متعلق بشيء على الموصوفه له وانما متعلق بالمختبئ بدء او بالخبر بدء بي. بيا بي خبر لماذا أبيح كلنا قلنا أبيح اضيح للحاله ما هي الحاجة؟, الحاجة أن الناس بعض أن الناس بعضهم يحتاج إلى مال ليقوم بزراعة مثلا أو صناعة عندما يقول عندما يقول أن السصناعة عقد الصناعة هو مشابه لعقد السلام، فيوجد حرفة الزراعة مثلا حرفة الصناعة مثلا وليس عنده مال ليقوم بهذا المشروع المشروع الزراعة زراعة أرض عنده أرض وعنده من خلاحة والزراعة ولكنه ليس عنده المال ليشتري به البذور والتناد وما شيء ويقوم على ألات الزرع وآلات الحر وآلات الحظ ليس عنده هذا المال هذا كثير وبالعكس شخص عنده المال ولا يجيد الحرفة أو يجيدها ولكنه ليس متفرغا لها كلا الشخصين يحتاج الى الاخر عنده الراس عنده الصنعة وعنده الارض عنده الخامه ولكن ليس عنده الماء والشخص الاخر عنده الماء وليس عنده وقت للمشروع الزراعه او ليس حتى عنده تحفه نفسها ليس عنده ولا يملكها. فيحتاج كل منهما الى الاخر فيقول له أريد منك أيها الدارع الذي تحتاج المال أريد منك أردبا أو وثقا من شعير أو من طمر أو من كذا أو من كذا مما يسلم فيه في أول رجب القادم في أول رجب القادم في أول كذا بتسليمه لي في المكان الفلاس من النوع المصري مثلا من النوع البحري لأنه في بحر في صعيد بطل صعيدي بطل بحر إلى آخره. فيحدد له السلعة منضبطاً وصفاً وقدراً ويحدد له مكان ويقيه المبلغ. أنت كان على ذلك. وهو أصلاً معدوم. ليس هناك سلعة في الحال. لكن عرفت أنه أبيح للحاجة لأن هناك من يحتاج إلى المال وهناك من يحتاج إلى هذا الوقت أو هذه الحرفه. المفقود البيت فلذلك أبيح هذا النوع من البيوع، فهو بيع في الزمة بيع لشيء ليس معدوما ب... بشيء معدوم بيع معدوم بيع في الزمة في الزمة يعني في العهدة في عهدة فيه أتعهد كأنه قال أتعهد بأن آتي لك بهذا الوثق أو هذا الإرداب أو هذا الصواع أو هذا إلى آخره في الوقت الذي حدثته مقابلا للمال الذي أعطيتني فيشترط أن يعطى المال ثمن السلم يعطى في الحال ولا يؤجل هذا لا يشترط في البيع البيع ممكن يكون السمن مؤجلا لكن في السلم لابد من النقد في الحال لماذا عربت أنه مقيم بقيود شديدة حتى لا يزيد الغرر ولا يزيد الغش ولا يزيد الخديعة ولا يزيد العبط على المتعاقدين او على احدهما لا بد ان يوقع ده ثمن السلم في الحال. يعني <تصفيق> كون لا يمتح الحياة الا لا يجل عند على كل حال انا اذكركم مرة اخرى السلم سيكون ان شاء الله له ده في المستقبل نحن في صف الكلام على صحة هذا البيان لكن لكن السؤال ليس يقولون أن السماء بالسلم ليس في الحال ليس يجب يجب لا يوجد عند الشفاء بين نقلد الخط نقلد المذهب هذا قلت لك عند الشفاء كما في باع المعاقبة سنكرر هذا يبقى السؤال في همكي هذه الأمور خلاص تنتهي بقى الذهن يترتب على أن المذهب أي مذهب مثل هذه الشفية مذهب شيء والجائز للضرورة شيء آخر الذي نبيحه للغير شيء آخر يعني يترتب به المحظورات. لأن المذهب يقول أنا, لا أنا, أنا كلامي طواب يحتمل خطأ خلاص اذهب لغاية لما عم لما ضاقت الأمور وعمت البلوى كما تقول اذهب لغيره لا يقول هذا إذا تيقن أن كلامه صور هو لا هو لا يتقن هو يغلب على ظن أن كلامه صور هو نفس عقل الاستماع أنا أقول بس شوية إنه مممن يقيس استماع على على ال على الكلام يجعلهما شيء واحد لا لا الاستطناع يعطي ثمن الحال خذ هذه خذ المبلغ خذ هذه النقود واخذ منك الموبيليا والمكتب والدولاب في ما هذا صورة عقد عند بالشكل مرة أخرى أنت نفسك السائل ونبهت عليك الآن اللي بيحصل الآن حاجة والعقد عند الشفية حاجة تانية يبقى نفس السؤال يعني شيء ممل بقول لك الآن افهم المذهب وما يحصل ده شيء أخر يبدأ ده على المذهب يبدأ ده للبلاء يبدأ ده شيء أخر مهم ده حكمه عند هذا المذهب لا يجوز لأنه لابد من التسليم حالا كان تقول لي اللي بيحصل ده حاجه حاجة تانية طب لا يجوز عند المذهب قلت له اسمه بيقول لي محمد سعيد قلت له يبقى يقاس عليه فلو لم ينقد في الحال يبقى لا يجوز عند المزهر خلاص عليك انك عارف الاسواق وما فيها لكن عندما يجوز ولا ما يجوز ينزله بقى على المزهر نعم هو ده هو ده اللي انا عنه الله يهديك الله يهديك يا رب دا ما هو ده الكلام الحقيقي عند الشافعي هل يدخل فيه؟ ده هو ده؟ نحن قلنا غيره؟ هل قلنا غيره؟ يكون في هل ولا موجودة؟ هو ده اللي احنا فتح الله ما يسمى بالعبود هذا كل سباة سلم ما علاقة الاثنين ببعض؟ كان أدفع جزءا من شيء اللي لم أتسلمه يعني قدر منه عشان معدوم ألا غير معدوم؟ نعم معدوم ولكن جزءا من المال وريسة الدهر يبقى جائز في المذهب ألا غير جائز؟ لا يسمى أيضا سلم لا بد من نقض ال... كامل المبلغ كامل المبلغ أي والله وإذا نفعت جزء يبقى مش سلم يبقى ممنوع إذا كان جزء من المبلغ على معادو يبقى مستلم يبقى خطأ. خطأ. <مزايز> مزايز آه. آه. مرة ثالثة ورابعة السلام درس مستقل سيأتي ان شاء الله. صبرا صبرا ان شاء الله. واللي عنده متعجل يذهب إلى الكتب يقرأ يعني اللي عنده شهوة القراءه مبكره ما فيش مانع شيء مندوح. الثلال يزعجنا الآن طيب نقرأ قال والثاني من الأشياء يعني من البيوع الأشياء هنا بمعنى البيوع بيع شيء موصوف في الزمة عرفت أن في الزمة متعلق بالبيع أو بشيء بيع من في الزمة ويسمى هذا بالسلم فجائز يعني صحيح إذا وجدت الصفة على ما وصف به أن وصفه قال قمح مصري من او قطن طويل او كذا الى اخره يقول المحشي رحم الله الجميع وتعالى علوم في الدارين قوله من الاشياء لو قال وثانيها لكان انسبب قوله احدها لو قال اي المات لا اذا الشارح ده لو قال الشارح لاني الشارح والذي قال والثاني فكان حق الشارح ان يقول وثانيها لي... ليناسب قوله قول هو نفسه الشارح احدها احدها ثانيها طيب بيع شيء الشيء هنا بمعنى العين بيع شيء اي عين وكانه عبر هنا بشيء وفيما ما تبق وفي ما سياتي بعين للتفنن في النوع الاول قال بيع عين مشاهده في النوع الثالث قال بيع عين غائبه في النوع الثاني بيع شيء الشيء هنا بمعنى العين فلماذا غاير بين المبيعات الثلاثه للتفنن التفنن يعني تنوع العبارة تنوع العبارة وإلا فالمؤدى واحد ليس بينها أي فرق فالشيء هنا لفظ عام مقصود بها هنا العين شيء فرقون لأنه أراد بالشيء هنا العين وقوله موصوف هنا ربي شيء هنا أما شيء في اللغة عامل من هذا شيء يطلق على أي شيء عينا كان أو عرض, عرض. عرضا بالبفكون الرأي يعني الذات أو العرف المعنى أو العين ده الشيء يشمل كل شيء يشمل أي شيء. أي موجود حتى ولو في الذهن يتكلم العين. هنا يتكلم على هنا يتكلم على ويسمى هذا بالسلم بيع شيء قال موصوف موصوف أي بما يبين قدره وجنسه وصفته وعرفت أن هذا لمنع مزيد الغرر في الموضوع يكفي ما في المسألة من غرر سببه إن عجام المبيع معدام العين التي دار عليه عليهم فلا يزيد الأمر أكثر من ذلك أنه غير موجود فيحدده كما لو كان مرئيا يحدده بصفته بذات بقدره كما لو كان مرئيا بجنته وصورة ذلك أن يقول بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا قدره ثلاثة امتار وجنسه قط، وصفته ناعم، قطن خشن، قطن من إيه بيسمو إيه قطن في في أنواع جيدة. برنامج إيه خير إن شاء الله أي برنامج؟ إيه البرنامج هذا ما يسمى بالبرنامج ماذا تقصد بالبرنامج لا أ... لا أفهم باسم برنامج لا لا أسمع, أسمع هذا لا أسمع لا أعرفه سما في مالكية أنا لا أذن لا أذن والله طيب وصورة ذلك أن يقول بعتك شوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا قال ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضر عنده فإنه لا يضر ليه؟ قال لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الزمة بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فإنه لا يصح ليه؟ لأن المعين لا يلتزم في الزمة فهو من قبيل بيع الغائب. فبايا الغائب لا يدين اللي هو النوع الثالث ليس ياتي الآن العين الغائبه مره ثانيه لو سمحت ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فانه لا يضر الثوب اللي هو ثلاثة السوب اللي هو الفستان الثوب هو القميص الثوب هو السراويل لو كان الثوب الموصوف بهذا الصفح حاضرا عنده فإنه لا يضر لأنه لا يقول بعتك هذا الثوب بعتك هذا القميص هذا السراويل ويقول بعتك ثوبا صفته كذا جنته كذا قدره كذا طوله كذا عرضه كذا وفته كمه كذا جيبه كذا عدده عراه كذا إلى آخره وهذا الثوب موجود عنده لا يضر ولو كان السوب الموصوف بهذه الصفات حاضن عنده فإنه لا يضر لماذا لا يضر قال أنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الزمة هو لا يتكلم على هذا السوب يتكلم على ثوب في ذمته التزمه في ذمته تعهد به ما تعهد به في موجود عنده نفس الذي تلفظ به وتعهد به في موجود عنده الآن إشمان لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الظلمة بخلاف هذا هو الممنوبة بخلاف ما لو قال بعتك الثوبة الذي صفته كذا وكذا وكذا فإنه لا يصح لأنه يتكلم على ثوب بعينه موجودا لماذا لا يصح قال لأن المعين لا يتزم في الزمة بالتناقض بالتعارض بتناقضها. كيف يكون معينا من في في الزمة الزمة يعني شيء مش موجود شيء معدوب غير معين التزم بشيء غير معين لكن بعتك كثوب الذي صفته كذا السوب دلال على التعيين التعيين والالتزام في الزمة يتراقبات يغلب إيه؟ يغلب الأصل لما قال بعتك مرة أخرى لو سمع وصورة ذلك أن يقول ده بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر فانه انما انظر الفرق الثوب الموصوف الثوب الموصوف هذه هذه هذا هو الفرق ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده بعته ثوبا قدره كذا ودينته كذا وصفته كذا الممنوع ان يقول بعتك الثوب ا بمجرد ما قال الثوب بنتكلم على شيء معين لما يقول بعتك المعين ويتكلم على صفات السلم فما الذي يغلب بدا اكل عقدين في بعض بيعا وسلما فما الذي يغلب يغلب البيع لانه البيع هو الاصل السلم دام سري على خلاف الاصل ولما بيتكلم على بيع والعين مش موجوده حاضر اه لكنه غير مرئي بيقول بيتكلم على بيع غائب والغائب لا يجوز اللي هو النوع الثالث الذي ستتلم عنه بعين غائبة حاضرة ولكنها غير مرئية ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر ليه لأنه إنما اعتمد على الصفات لم يقل على ثوب بعينه وإنما قال على الصفات الملتزمة في الزمة بخلاف هذا من النوع ما لو قال بعتك الثوبة الذي صفته كذا وكذا فإنه لا يصح لأن المعين لا يلتزم في الزمة فهو من قبيل بيع الغائب وبيع الغائب لا يجوز اللي هو النوع الذي ثبت إن شاء الله النوع الثاني الأول فالأول مرء. حاضر يعني موجود حاضر, حاضر موجود أو يعني في الحقيقة هنا حاضر, حاضر لا. الحاضر مشاهدة اللي اللي يائز جاي يعاني المشاهدة فلما الشرح قال, قال حاضرة قال له ده كلام غير دقيق حاضرة ممكن يكون حاضرة وغير مرئية المشاهدة التي في المثل هي الدقيقة مشاهدة يعني مرئية اما مجرد الحضور ممنوع مر علينا كنت جدتك معانا مجرد الحضور لا يسوغ البيع لان الحاضره غير مرئيه ولا بد ان تكون مرئيه او كانت مرئيه في زمن لا يتغير غالبا من ساعة رؤيا الى النيقاه مش هذا مرة علينا وفهمنا الحضور لا يكفي المطلوب هو الرؤيه ولذلك الاعمى لا ما يحق ما الاعمى ما حاضر عنده معقول الاعمى هو الـ الـ موجود السرعه موجود ما حاضر يجوز بيع الاعمى لا يجوز عند المذهب لخلاف المزايد أخرى رغم كوني يا حضر الإنجان لأنها غير مرئية فالحضور لا يعول على حضوري. خلاص انتهت وقاله نعم حضرة كأنها معدومة لعكساء حضرة ومعدومة عكس معدومة من فوق صح جدع تفكم انتظر في غير الإنجان لا معدومه يعني غير موجودة غير مخلوقه ده الاصل لكن لا مانع تكون موجوده بس مش موجوده مخلوقه مفيش مانع مش شرط مانع الشرط ده ده اقصى ما في الاباحه <تصفيق> قلنا يعني في العهد اتعهد باناتي بهذا الفاتح <تصفيق> على الزمة الزمة لغه العهد والامان وشرعا معناً قائم. كنت قرأت. معنا قائم بالذات قابل للالزام وللتذا ولل معنى للذمة التزم بكذا أن آتي بشيء غير... غير مرئي الآن إما معدوم زي ما الأصل في هذا العقد اللي هو أقصى ما ي... ي... يسمح فيه وإما غير حق لأنه لا تكلم عن هذا بعيني شوف المشكلة إيه القلم دوت في زيدي حاضر ولكنه ليس مرئيا ولما بتكلم على قلم حاضر القلم نوع كذا ياباني مش عارفه أحمر كل هذه الأشياء هل يجب علينا أن هذا القلم هذا بعينه لا لأنه وصف بخلاف ما لو في البيع في البيع هذا القلم يبقى لا ان على قلم اخر يجب لو كان نفس الصفات اخر يجب الدقيق المهم قلم بعشرة. فلا يجب أن تترك هذا هذا القلم هذا القلم هذا القلم يجب ان القلم الذي بجواري ان يكون هذا نفسه لا لا يجب. لابد أن نجري أن على القلم ان يكون القلم اخر يجب ان مش كل اللي هو ايه عما تتكلم ببارك الله فيه هو معين اهو المعين ده لا يتزم في الزمة هو موجود يتزم في الزمة على شيء غير موجود ده, ده معين اهو معين ده بعينه معين يعني ايه اخواننا احبابنا معين يعني هذا بعينه لا غيره من الاعين حتى لو كانت مشابه حتى ولو كان نفس المصنع اللي يخرج هذا القلم يخرج ملايين الأقلام مثله. فمعيَّم معنى هذه العين بذاتها، رغم أن كل الأقلام الأخرى نفس المقاس بالضبط، سبحان الله، ذا بيطلع يعني ما كان واحدة تخرج أقلام متشابهة توائم كله أكثر من توائم كله. <تصفيق> طب بالشيء غير المعين مش الغائب شيء غير المعين غير المعين هشوف حضرتك لما تلتزم بشيء في الذمه بتلتزم بكيلو او بارداب قمح مصري او قطن نفري طويل التيلة يصدق على على هذا الارداب يصدق على هذا الارداب يصدق على هذا الارداب تلتزم بقناة تصناع مثلا بتصناع دولاد او كرسي او سرير او ما شابه. يصدق هذه المواطبات تصدق على عشر او عشرين او خمتين او مئة لا يستطيع الاخر ان يقول لك لا انت لم تفي بما مطلوب لانك اوصفت شيئا واتيت بما يحقق هذه القفاد في قدرها في جنسها في نوعها لكن المعين معناه شخص واحد زيء بالضبط في اللغة العالم العالم لا يطلق الا على شخص واحد وفقط محمد أحمد زيد عمر لا يطلق على شخص واحد فقط فإذا فيه أكثر من عمر فيه أكثر من زيد الماهو داء دا خلاف الاصل الاصل ان يكون فيه عمر واحد وفقط سوى عمر الثاني قال قلد عمرا الأول يعني حقه أن يكون عمر رقم اثنين عمر رقم ثلاثة لان العالم هذا معنى عالم يعني يدل على عينه فقط ويميزه عن غيره من من المعينات سواء كان بلده او او انسان او حيوان او جبل او مدينة او قطر او جرم او أي شيء عالم معناه شخص واحد وفقط ولذلك في اللغه ايضا لا يثنى العالم لا يثنى ولا يجمع وهو باقن على عالميته لدرتكم من ناح. العالم لا يتن ولا يجمع. فابوزيدان والعمران والزيدون، لم حتى او حتى يسميه يجمعه لا بد أن يكتبه على من هذه العلة؟ العالم لا يتن ولا يجمع. لي؟ لأنه الأصل إن هو زيد واحد فقط. فكيف تقول زيدان؟ فحتى تقول زيدان أو زيدين لا بد أن تكتبه علميته. لأن عينه خصوصية شيء خاص لديه لا يشاركه فيه أحد. حتى وإن كانت في الصورة زيد وزيد وزيد وزيد وزيد في الصورة، لكن هذا زيد رقم واحد وهذا زيد رقم اثنين وهذا زيد رقم ثلاثة وهذا زيد رقم, رقم, رقم, رقم, رقم أربعة وإلا لا يسمى علما علما يعدل عليه وحده فقط. فدي عين واحدة لا يشارك هذا ذات لا يشاركه فيه غيره. بمعنى. أن أتباع من النفس الأقلام التي خرجت من المك مكينة أو المصنع في الحقيقة في الحقيقة أعينهم مم مختلفة رغم التشابه الذي لا تكاد تفرق فيه العين ولا حتى ربما الالات تفرق فيه لو وضعناه تحت المزهر لا يفرق لكن هذا خرج في ساعة معينة ولدت بالضبط كالمولود كما نزل زيد رقم واحد من بطن أم مختلفة عن الأم التي أخرجت زيدا الثاني أيضا هذه هذا القلم خرج من ماكينة مختلفة عن ماكينه حتى لو نفس الماكينة خرجت في ساعة غير الساعة الأولى نفترض أن أمًا زيدا وزيدا آخر وزيدا ثالثا كلهم ثمن زيوت لكن زيد الأول خرج يوم زيد الثاني خرج يوم شهر كذا يوم ثاني مختلف وهذا القلم خرج من الماكينة ساعة كذا والآخر خرج من قد الخرجوا مع بعض لأن الماكينه كانت فيها أكثر من عين تخرج في نفس الوقت خرج هذا خرج من العين رقم واحد وهذا خرج من العين رقم اثنين وهذا خرج من العين رقم ثلاث كل داني التشخيص هذا شخص ذات لا يشارك في غيره من الزواج عين موصوف الذم يتكلم على شيء عام يصدق على كل ما ينطبق عليه القلم لو قلت لك أتدم في ذمتي قلما من نوع يومي. بول آي مايكرو صنع مدء زبان مش عارف ايه يصدق على هذا يصدق على القلم الذي يجيب الشيخ حويضة ضربه من نفس المواصفات وهاك لكن لما اقول اجبعتك هذا القلم لا يجب ان ابيع نفس القلم الذي يجيب الشيخ حويضة الا اذا عدنا عقدا جديدا حتى وان كان القلم الشيخ حويضة نفسه في المواصفات ولم يكتب به وحتى لو كان أحسن لا لا لابد أن أأخذ بالليل بالنديل يعني هذا عين وهذا عين الوصف الزمة ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا لكل ما انضبط بالأوصاف الجاتية الجنسية النوائية فهل فهمت نعم صحيح فهمت يعني واللم التعين دا ده ده معرفه ده معرف نكره اه <تصفيق> فاء فدلت... ف... لا... الالف ولا لم التعين والا فما المعرفه ما الفرق بين المعرفه والنكره نكره فرد شائع في جنسه شائع ذلك يصدق على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا رجل يصدق على سيادتك وعلى ذات سيادتك وعلى دور عليمتك وعلى صفات وعلى انتيقه رجل ذكر رجل هو ده مع تعريف الرز، فيفضق على كل ذكر بالك كافر مسلم مصري غير مصري عاقل مجنون الرجل بقى لما دخلت العيف واللام صار الأمر معينا نوع تعيين نوع تعيين ممكن قابل من التعيين الرجل المصري تقيد أكثر الرجل المصري المسلم تقيد أكثر وأكثر الرجل المسلم المصري الطويل الذكي الى يتقيد ألف ما فيش ما لكن بمجرد الدخول الف واللام حصلت تعييب اللي هو اللغة بيسموه تعريف اللي هو بيشيروا عن المكاره تستوي ذلك وكذا عنده هل يدور يدور يدور يدور يدور هو ده اللي بيقول ان يدور بخلافه او بخلاف ما لو قال بعتك الثوبه وكان أحضار عندهم كان زيادة في الموضوع فلو كان غائم ده أولا بمجرد التعيين بالألف ولا صار غلب بفي عقد البيع يعني صار معينا والمعين يخالف الزمة كيف تقول لي هو معين وتقول لي في الزمة تناقضه هو اللي يبقى يغلب البيع ولما يغلب البيع نتعامل مع البيع هل هذه عيوب مرئية؟ لا دي عيوب مش مرئية يبقى داخل في النوع الثالث هيكون ممنوع طيب <تصفيق> بالنسبه للمحللين للبائع ووكيل البائع يتساوى على مقصوده لكن المشترك او السنه اكيد دي أولا كلامك غير صحيح عندك كلام عربي ملوش دعوه بالحمل الثاني ولا بالحمل الأول وكان حضره عندهم في الوقت بغض النظر حتى لو مش حاضر حاضر رح. ولا مش حاضر اقول الصوره جات بالثوبه وكان, وكان حاضر عندها الثوبه دلوقتي انا قاطع على ان ترى كلامه بيقول ده بيحاضر لازم يكون طب المستمع لا المستمع ممكن يقول لا كله لا يرى لا يرى سواء الحضور ولا ولا البائع رأي هذا الحضور ولكن ده ب... دا حاضر ولكن غير مرضي مع مع خدود شيء الجميل أو بعيد إنه حاضر وإذا لم يأتي لي كما كما قالنا يصار البائع رأيه أما أما الآخر ف يعني بين وجود نفس هذا السهم بنفس هذا ال الذي يعني اللي عنده اللي اللي, اللي نفس عنده هو العقد اللي يكون علاه من اثنين بيع ومشتري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 شوف بيقولوا بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا وكذا يقول له هو فين ده؟ يقول له اهو يبقى بيع صحيح لانه مرئي بعتك الثوب الغائب يقول له فين؟ بيقول ده غائب بيقول له هات لي لم ياتي به لا يصح لانه بيع غائب كله باللغه بعتك الثوب لكن بعتك ثوبا صفته كذا وكذا اه دخلنا في السلم ده. لو فسوتت السلم دوة لن يستوفي يبقى دوت صحيح لم يستوي يبقى غير صحيح كذا في الاولى ده لا يصدق على الغائب ها وكذا في الاولى فرائد تشوب ان فتكون على اي اللي ابتدات الموضوع هو لذلك يقول لا يضر لا يضر كونه حاضرا أو غائبا كونه معدوما أو حاضرا لا يضر ما قال ذاتك ثوبا خلاص يبقى هو يتكلم على عموم ما هو معدوم ولا حاضر بل لكنه غير مرئي يبقى لا يضر. كل كلام عربي، اللي على الباعة يزدق على المشتد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم المهم يعبر بألفاظ يا سيدنا الشيخ. يعبر ايه الألفاظ التي قالها يعينه في نفسه ده بشتعين نغوي لأنه نتعلم مع ألفاظ يعني ألفاظ هو وهو يقصد وفي النهاية بيعته وكذا جنس، وكذا نوع، وكذا يبقى ثلاثة وممكن يبدله نفس الصفات يدور في ايه دا. ولكن يا طول قد ده في التسميه جدع علمنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اكبر الله اكبر نقرا العباره مره ثانيه نقرا نطلع... نطلع... نطلع... نطلع الاسئله بس نقرا العباره مره ثانيه ربما تستقر الافهام على شيء لا ننسى بعده الاسئله ان شاء الله وقوله موصوف اي بما يبين قدره وجنسه وصفته وتورة ذلك ان يقول بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده اللي هو السطر رقم 3 اللي بيقول لي عليه ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده حاضر يعني مش معدوم حاضر يعني مرئي حاضر يعني مش معدوم موجود حاضر. حاضر عنده يعني في ملكي ولو فانه لا يضر للغير أو مش للغير ولو للغاية ولو للغاية <تصفيق> للغاية ولو كان ده شد عشان يقول لك مش لازم يكون معدوب حتى لو كان حاضرا للغاية ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر لماذا لا يضر يعلل لعدم الضرر لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الزمة هو عندما يجر البيع لا ينظر هو عنده في الدولاب رقم ثلاثة ولا مش عنده حاضر ولا مش حاضر هو بينظر إلى ألفاظ العقد ألفاظ العقد التزم شيئا في الزمة شوف لما التزم شيئا في الزمة ممكن, ممكن كان في في في ذهني أنه سيعطيه أستوب رقم ثلاثة لكنه لا يقيد به لأنه استرطى شيئا في الزمة ممكن يذهب إلى رقم ثمين لأنه بنفس المعطفة ممكن يذهب إلى شيء معدوم ويشتريه لم يكن عنده أصل في ملكي لا ثنين ولا ثلاثة ولا عشر، لكن يذهب بلام متصل بالصفات التي التزمها في العقد، لأنه إنما اعتماده على الصفات الملتزمة في الزدمة، ولا منظور إلى حضوره وإلى غير ذلك، كأنه معذوم، كأنه معذوم بالضبط. بخلاف ما لو قال بعت وكثوب الألف واللام للإله التعين الذي صفته كذا وكذا وكذا. خلاص. حتى لو موطفوش. هو وأنت سيادتك لما بتعقد عقد البيع بعتك هذا القلم بعشرة هل هل بتوصفه ما خلاص هذا هذا أغنيته عن الوصف دي لأنه عينه رأت الأوصاف وباي يقلبه لا يقلبه خلاص أنت أغنيته عن أن تزيد من الأوصاف تقول كيفته وأنه أحمر ياباني من نوع كذا بعتك هذا القلم لما قال بعتك الثوب لا يحتاج إلى أن يقول الذي صفته كذا وكذا فإذا زاده لا يضر كما لو قال بعتك هذا القلم الذي صفته أنه أحمر مايكرو كذا كذا كذا زيادة للعصف لا تزيد العقد شيء هو عقد بيع لأنه جرى على معين لا على موصوف في الزمة تهمون طيب بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فإنه لا يصح يعني اللي معانا أنه غائب أنه غائب عن الرؤية مش غائب عن الحضور غائب عن الرؤية لأنه لا صح لأن المعين لا يلتزم في الزمة. فهو من قبيل بيع الغائب ها في أسئلة الحمد لله ننتقد في الزم بيع شيء موصوف في الزمة. قوله في الزمة متعلق ب بي بين قوسين بيع متعلق ببيع اللي هو المصدر اللي على صدوره متعلق ببيع في الزمة جاره مجرور يتعلق بسعل أو ما يشبه الثال هو يتعلق ببيع بيع يبيع بيعا البيع مصدر متعلق ببيع قال فإن البيع فأدل فإن البيع في الزمة باعتبار كون المبيع ملتزما فيها بيع في الزمة لأني اكتزمته في زمتي أو متعلق يعني يصلح أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لشيء أن القاعدة تقول إيه يا شيخ فوائدة يا علامة الأوان أن الضرف الضار والمجهور الضار والمجهور إلا هما يتعلي بسعى aw malid huncha malid huncha munazzar bal bal in هذه المستفقات من الشعر هالسعر أو ما يقوم مقام الثالي لما يزينه بهذه الأشياء ففي الزنة متعلق ببقى غير في الزنة أو متعلق المحدود بسر ببقى لأن القيدة تقول أن الجمل وأجدان الجمل بعد أن الكراس تتابع متعلق المحدود الجمل القيدة تقول الجمل وأجدان الجمل بعد النتيران كفر، لا يعني هو، لا صفر، لا على ممكن نجعل الجرو الموجود في حدثان نجعله يقاي في محدود شيء، كائن في الزلم، شيء كائن في الجمل العدالة الجمل بعد الناقصات ليست فيها الصفة بعينها وإنما الصفة هي متعلقها يعني قاعدة قاعدة لا بد أن تفهمها بهذا هذا الجمل العدالة الجمل بعد الناقصات أو المعود د اختصار يعني يعني في الحقيقة الصفة والنعود هي متعلقة متعلقة الجر والمتعلقة الجملة الصليمة متعلقة معنف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 أو تعلم مثل الفار كائن او موجود في الموجود كلمه كائن هي في الحقيقه النعم كلمه موجود في الحقيقه النعم رغم بيقول يقول الجمل و الزاهي الجمل بل جمل جرى المجروح البطل بعد ان تراه وهو نفسه السفاه ولكن يقصد متعلق الجر والمزيد لأن يتعلق به والمزيد والمضمون. إنه كلمة أي أو ما أو موجود. كلمة موجود أو موجود. نقول بيع في الزمة أو نقول بيع شيء موجود في الزمة موجود. أو بيع شيء كائن في الزمة موجود. إذا انتظلت القواعد كده القاعدة تقول ال شدة الجملة تعلب بفعل من الجملة. وعرفت ما هو كل هذه الأشياء. والقاعدة الأخرى تقول الجملة شدة الجملة بعد ما تربطها هذه القاعدة. مختصر لابد ان تفهمها على ان الصفه ليست عايز جملة وشكل جمله وانها متعلق الجملة متعلق جمله متعلق جمله متعلق جمله متعلق جمله متعلق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 جملة لا يترعلق لها أصلها. هنا جمله جملة وحبه مكرر مثال وفعل ومفعول في محل رفع ناع لرجل جاء رجل فعل وفعل وحبه جملة في محل رفع ناع في محل رفع ناع لأن رجل منعوت مرفوع وحبه ناع في محل رفع. متعلق لا اردت له اردت الجملة لا تتعلق بشيء اللي يتعلق هو اردت ان اردت اللي هو ما يسمى ان اردت ان اردت جاء اردت ان اردت ان اردت جاء اردت في اردت يتعلق به بكائن يا رجل كائن او صحيحه يا رجل كائن او صحيحه فالجاء الكائن بما بعده الكروت الشيء لكن يتعلق به اسم فاعل الموجود يكون لا جملة ولا يشتر جملة ممكن الم من رابع المتاحيات مما يكون جملة أو او هنا الإنسان له يكون الا ممكن يأتي خبر خبر ممكن اقول اخبره بخبر او بحرف جر يعني معنى كده والله ما توصلني اقوله كده بالظبط هو انا بتعلقه تعلقه هو الخبر وهو المقول الثاني وهو الحال وهو الفطر وهو الطلب لم قلنا لي درس نحوي الان ده من عباره سلام بيع في الدمه لا ليل شيء موجود في أو او ليل شيء كائن بالزمن ساجلس ما يقولون اي محمد سعيد سعيد نعم. سعيد سعيد ممكن تكون سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد طيب كيف يكون... ده ده ده هذا الذي قلناه الآن إما نقول ما رجع إلى بيع وما نقول ما رجع إلى موزول أو كائن كيف يعني كلمة في الزم ترجع إلى موجود؟ مع أن الشيء هو الذي في الزم وليس الموجود هو الذي صفته علي صفته شيء صفته أنه موزولة الزم صفة رجل شجاع فموزولة شجاع هو الرجل صفة صورت مقام الذات الله مش هي طوفة الذات ما اسمها صفة ليه صفة يعني توصف موصوفا بس. نعم بس بس. نعم نعم نعم إبعاد موصوف إبعاد موصوف مالو ما سيتكلم عني الآن لانت مصر لا تقرأش الدرس مرجوز نعم في درس النحو نعم احنا قلنا لا نريد ان نقلبه هو درس نحف نأخذ من النحف وما يفهم الكلام اما ما معنا التعلق ده ده محض نحف ففي درس النحف فين درس النحف في كتب النحف يريد ان عبد المتلمة جمع ليه ترجع عن الشيء مع ان الشيء هو الذي يترجع وليس البيع ينهار أبيع ينهار أبيع إجابتك هنا الآن أنت سألت السؤال وأجبت عليه الآن هو في الحال أجبت عليه يعني لم يمضي على الإجابة أكثر من نصف دقيقة أنا أعرف أن الضر والمجروض يتعلقان بالتفكير شريمة يعني المعنى يقول أن الشيء هو الذي في الزن ليس البيع لم يقوم بأن شيء موجود في الزن شيء كان في الزن هي مستقره في الجنه قلنا له صفته صفته أنه موجود في الجنه واحنا لما نقول صفه الشيء مش معناه هو نفس الموصوف يبقى معناه هو نفس الموصوف مش هو صفته صفته وليس هو ذاته خلاص يبقى ايه يبقى ايه يبقى الضرر شرط ان الشيء هو الذي في الجنه ربنا يشفيك يا رب شوف جاء رجل شجاع في الحق ما رايك في الحق ده درهم متعلق بيه في لغه وقاده شجاع ما ايه وفي حاجه غير يعني اقصد ان حاجه ثانيه الرجل الذي في الحق وليس الرجل هو في الحق؟ رجل في يعني هو الذي الحق الراجل اللي يعني انه كنا رجل في المنزل رد على فيادي بس انت <تكلم> تقول <تكلم> والله هو في الحقيقة الرجل هو في الحق المعنى فيه يعني ايه رجل في الحق طب هو هذا لا <تكلم> الكلام البديع <يعني>. تقول ده انه في رجل بالشجاعه اكيد كلامك ما معنى رجل في الحق هذا كلام انت انت تفهمه <تكلم> رجل اجى رجل <تكلم> <تكلم> <تكلم> لا نعلم عن نتكلم رجل في الحق يعني رجل في <تكلم> لا لا بطلق. لا يعني <تكلم> <دلوقتي. تكلم> دعنا من جاء تكلم جاء رجل مشجع جا. في الحق في الحق متعلقة بيه <تصفيق> قال متقولين جروا منهم متعلّم الشيء لأما يجبي الشيء إحنا معنا إيه هنا معنا فعل جاء ومعنا شجاع يجبي <تصفيق> الشيء فمتعلقة بأي نما مشجع <تصفيق> ولا متعلقة بجاء هل دي السؤال بتاع اللي ورا هل ممكن نقول جاء في جاء في الحق ده كلام, كلام صحيح مفهوم, مفهوم جاء في كلام مفهوم جاء في الحق كلام مفهوم جاء في الحق كلام مفهوم جاء في كلام مفهوم دي له متعلقه بذا هو ده معنى التعلم البطاقه تعلم ما شيء أن مع المتعلم فداه في حق كلام غير ما الحق متتعلقها بجاية. متتعلقها بجاية. الحق الكلام مفهوم متعلقه بالشيء ده حاجه بتكون تتعلق بشيء مش شيء او مفهوم ولا مش مفهوم في مش كلام مفهوم هل تعالقها بالشجاع؟ نعود بقى إلى العلمة المصيبة دي. الحق متعلقها بالشجاع هل منفكت الشجاع ده على الرجل؟ الراجل للشجاع مثل الحق وهي متعلقها بالشجاع ومتعلقها بالراجل في نفس الوصف لأن الشجاع هو فقط من الرجل نفس الشيء هنا؟ بيع شيء في الظمة هو يتقالي في المنظره هو اللي بتلزم طب ما احنا ما خرجناش ما هو شيء كائن في الذمه كائن ملزم ومتعلق بشيء ما هو ما هو ما هو متعلق بشيء في الوقت ده ده بيت موضوع كما ان في حق متعلقه بالشجاع بالشجاع وفي الرجل هو راجل بالشجاعه في الحق كلام كله مركب صحيح راجل بالشجاعه في الحق ضائع الموضوع ما يعودش في الذمه ضائع مستقرو في الذمه ضائع كائن في الظلمة؟ موجود في الظلمة؟ ماذا تعرض؟ يعني لو لموجود شيء في الظلمة ده اختفار. يعني العرب لا تقول محمد كائن هنا العرب لا تقول هذا مع أن هذا هو الصح ولذلك الجماعة الإنجليزة يقولوا محمد دير يعني كائن يقول موجود هم بيتكلمون صح من الإنجليزيين يتكلمون خطأ لكنهم من سخط لغتهم يظهرون ما لا يحتاج إلى إظهار له هو من من, من بداهته لا يحتاج إلى إظهار شيء بدائي لماذا تتكلم عنه أيها الإنجليزي؟ هو شيء معروف من بلادة الكلام العربي أنه من مع... من كره معروف بدائي لا يحتاج إلى إظهار. الجماع الانجليزي يظهرون ما هو معروف بداهه والجماع العرب كانهم ذو لظاهر يخفون وجوبا حتى بالزواج يخفون وجوبا ما هو معروف بداهه فلا يحرجون الى ان يقولوا محمد يكون هنا محمد يكون في الدار العرب تقول هذا لذلك الخبر محمد في الجار في طور ازار محدود خبر واقتر به ظرف او بحرف جر ناوي له معنى كائن او افتقر محمد كائن لا ولا يغيرون ولو ازاره لا يكون كلام عربي انما يكون كلاما اجنبيا بعيد عن العربيه كلام مش حتى ضعيف لا كلام ممنوع ليس عربيا العربي لا قلت لو محمد يقول في الدار لا لا كما ذلك يا سنه رجل اعظميا فكلام اصل لا يفهم الا بوجوده ولما يقول العرب لم يقول محمد في الدار مش معناه انه مش اتفرج في الدار انت من كثر ما تسمع محمد في الدار محمد في الدار محمد في الدار محمد في الدار كل ايه ايه حاجه الى سفرات الدار ما خلاص محمد في الدار لا اتفرج في الدار لا لا تقول لي هذه الكلمه خلاص العالم كلهم لا يقولون هزي ده يناموا في مبداهه والله الله كل بدايه لا يحله اظهار وانهاره بغلاطه خلاص اني جاي في الدار متعرف بكام محمد في هو نفس محمد كان في الدار نفس الشيء زي في الجنة شيء كان في الجنة فأنت مصر إن تقول ده الشيء هو لك الزلمة إنه داعي لكائن زي بالضبط محمد مو... بالضبط ما هو في الظبط يدش متعلق بمحمد بب مش... بدل متعلق بكائن لاحظوا وجودا لما صار بدائية فلما جا أنا أقول لك البديهية في الشرح ترفضه هذا اللي لم يوضع أنا بقول لك هو ناوينا معنى كائن في كل كائن هنا ليوصف الكلام إلا بكائن بدليل من العقائد الآخرون لو كان الأخيرين الإنجليزين محمد مكمة كثير يبهرونه لابد منه لكن لابد منه لما انتشر وزاع وصار هذا هجفوه عربي مجيوبا من بلاغتهم مروقيهم وأظهره الأعادل لأنهم ادنى في اللغة لكنه لابد منه دي. لا يستغن عنه الحضورة يقولون الكائد يكتئلة منها زين زي محمد لي تقول لي كان محمد تتجاره على صفحة تتجاره على صفحة ما تأظهره ده التكتين لا يعترض عليه لأنه كلام لا بد منه لا بد منه تعمله بعد ما تفهمه أظهره أو لا تظهره لا شيء لا أدري فأنت عم التكتين تعرف تأكيني السؤال ده تاني حتى لو مرهمتش لا تتأله أنا وصلت إلى النهاية تشبعت منك وانت اللي بعثين من داعي الدكتور وصلت la odi do la odi do la odi la la و قلنا يا جماعة اللي عايز أحمد فيب... <إيه>؟ يحضر يحضر. هو معروف ميعاده معروف ميعاده اللي يحضر رخصه اتوقف ليه اللي ايه في الكليه بتبقى موجوده فيها درس للسنه الثالثه والسنه الرابعه والسنه الرابعه عليها العاب والسنه الرابعه اول عليها مش عارف جغرافيا. طب تاني عليها جغرافيا وهكذا لا هقدر اني احضر ازيك دونك اخي عشان انا ان لازم اعمل انت مش في اللي عايز يحضر هناك ما يروح يحضر ما يقول ده امر موجود زي الجامعه بالظبط الجامعه موجوده عبارة عن بستان من العلم اللي عايز من النحو يتنسق اللي من البلاغه يتنسق اللي عايز من, اللي عايز من الجغ... مش عارف إيه <تصفيق> لا انت كده بلحظت المواضيع انت دلوقتي الفضام بين مين ومين انت عايز عليك ده مساله اخرى لكن الفضام بين مين ومين هيزعل مين اللي يزعل, يزعل يزعل ليه خير هو, هو احنا بندرس حاجه قبيحه ايه يزعل من ايه مش فاهم ليه مين قال مفصل واحد جبت من الكلام الغريب ده مين قال مين قال الكلام ده ولو كلكم متصريين نتكلم على الاستضام الآن. غلط. من قال لك جديد؟ ده زي ما درسنا في الدرس الثاني خاص. دي حاجة خاصة بالدكتورة علي جومعة. حاوز الدكتور علي جومعة عن تجذزتها. أصل لعشان ال جاي جديد. الحكاية مش فضلت الشيخ علي جومعة كان بدرسنا وحده. ثم جاء بعض الطلاب لما وجدوا الدرس يعني في نوع من الصعوبة. الدكتور الشيخ علي بيقرأ في كتب عالية شوية. بعض الطلبة لم يصلوا لهذا المستوى فطلب من بعض الحضور أن يسهلوا عبارة الكتب على بعض المسئولين من شكوى بعض الطلاب خاصة إخواننا الغير المقيمين فإما واحد أصل غير متخصص لم يدخل على المعاهد الأزهرية, الأزهرية أو واحد حتى دخل ولكنه الكتب مستوى أعلى من الشيخ فضلت الشيخ علي جو ماعفطرح على بعض طلب من بعض الطلاب إن هم يعني يعملون كمعيدين يدرسون للعلوم الأولية هو يقرا مثلا اشباه النجار كتاب عالي يقرا مش عارف كتاب عالي يقرا كذا كتاب عالي الاصل في الطلب العلمي يكون في نوع من التدريس فلم يمر بعض الطلاب الحاضرين هذا لا يعيبهم يعني لم يمر بعض الطلاب الحاضرين على هذا النوع من التدريس فطلب من بعض الطلاب أن يعيدوا لذلك من ثم يعيد أن يعيد الدره نوع من اعاده او يعرض درساً إدلائياً يجعل الطلاب مهادين لسماع درس ثالثي. دي حاوزة مختلفة عن حاوزة الواقع العباسي اللي هي بتكلم عن مواضيع أخرى، بذكرى أخرى، بمشاهير أخرى. آخرين، دروس محترمة وجيدها ودها على قلنا بمدتها. لكن هذا مش درس واحد، خطأ كلامك كلام ليس صحيح. لا المكان واحد، ولا المسأة واحدة، ولا الهدف واحد. مع نبل الغايتين، ده نبيل وده نبيل أيه لا في صدام ولا فيه ولا هم يحزمون وكل كل المدارس العلمية سواء كانت أكاديمية يعني في الجامعات أو المعاهد المبنية حديثا ولا في المساجد اللي هي المدارس القصيرة العريقة المساجد المسلمين في كل الدول عبارة عن مكان مجموعة لمختلف الدروس إذا هتذهب إلى الحرم بلاش حتى أعيدهك إلى ما لم تشهده وهو الأزهر في عهده ومجده لكن اذهب إلى الحرم ال الشريف في صحن الحرم الشريف في أكثر صحن فقط في أكثر من درس وفي الصحن في في يعني في بعد في صحن في أكثر من درس وفي الصحن المظلل في أكثر من درس في الادوار في أكثر من درس وقت واحد ولا هناك فضام ولا هناك حجر ولا هناك حزن ولا هناك زعل ولا هناك تعارض ولا هناك أي شيء يمكن واحد ياكل يحضر الدرس ثم يريد أن يحضر درس الآخر يخرج اثناء الدرس في يحضر في الاخر مما يدرس الثالث من الرابع ويأخذ عبيق الخامس ويأخذ رحيق السادس ولا المشايخ يذعلون ولا يغضبون ولا الطلاب يعرفون ان في صحن في فاضل الشيخ فلان وفي ذله في الشيخ فلان في الشيخ وفي الدور الثاني في الشيخ فلان الناحيه الجنوبية في الشيخ عندال والناحية الشرقيه في الشيخ ترتان وعندهم جداول منقلة او مكتوبة ويتنقلون وهذا مما يثري طلب العلم ويثري الأعمال العلمية مش واحد يريد ان لا يسمعه غيره شخ... كل نكت معوني أنا فقط لي يعني لمصلحة من طيب أفهموني صح أفهموني ما هو لمصلحة من إيه تنفق وقت ايه بيبيتكلم بس عبد الخالق طب في وقت ايه <تصفيق> ارفع صوتك عشان اسمع <تصفيق> لان انا عايز احضر انا عايز احضر الشيخ علي يعني انا لو كنت عايز احضر فقلت الدكتور احمد هقول يا جماعه خلاص دكتور احمد جه بعد اذنكم انا رايح او عندي شغل بعد اذنكم انا ماشي أو بعد اذنكم انا مش جاي النهارده او بكرة لاني انا عايز احضر لكن بالله والله الله بالله الشيخ علي كان بيدرس هنا وكنت انا بدرس بره يعني مش عايز احضر درس ايه التعرض وهو لا كان بيزعلي ولا كان بيصغرلي ولا كان بيمنعني ولا كان بيرفلي ولا كان بيقول لي الطلبة هو هو هو الولد اللي بره دوت بيدرس وانا بدرس ما كانش بيعمل كده بالعكس كان لما هو يخرج من الاوضه هنا ويبدا الدرس بتاعه اكون انا بدرس هنا يلا يا جماعة ونخرج من درسنا قدام هل حداك شوف بدو في حضوره في العقد مع أحمد ولا محمد؟ وفي صار هو بدرس درس تفسير واحنا ندرس درس, درس نح ولا في شيء في صدري أصلاً لأن هو أصلاً لمنشية ده هو ده عقلي علمي عقلي علمي إن يخلي نوصل للعلم وأنا أزعل من فضلت الشيخ عمري بقاعد بدرس هناك وأنا بدرس هنا ولا فضلت الشيخ سعيد. جالتو بدرس برا، بس حاجة ممتعة يبقى داخل كذا بيتفرج على الأزهر وهو حلق وأعمدة، ده مشكلة عندي أنا بقى اللي بيدعى هذا مشكلة عنده مثلاً. أنا مفروض العلمي ينتصر، مش في الأزهر بس يا رب ينتشر في كل القاهرة وكل الجمهورية وكل العالم الإسلامي. وده شيء يزعل، ولا أنا مفروض أنا ما أخش الأزهر أنا اللحظة اللي درت، مهما كدت درت في العلمية بقى. إيه التعارض إيه الصدام وإيه ال أما أكون بقى إن واحد عايز يحضر الدرس مع بعض ما لا يدرك كله لا يدرك كله خلاص اختار ما هو أنسب إليك وحاول تسمع تسجيلات الدروس الأخرى لأن أنت العلمش الأصغر ده فما في أثناء ما إحنا نتكلم الآن في دروس في في الجامعة الأزهرية لا تعوض ولا تقدر نساه فنعمل إيه إذا أنت حقيقة عايزنا يعني ندردش لسه واحد في العالم كله علشان ما يحرمش اللي قاعد هنا لا يقول به على الطالب ان يفاضل هو عايز عايز كليه الطب ولا عايز كليه الصيدله هو ده علمين مختلفين وفي كليه الطب انت عايز الان دلوقتي تشريح ولا عايز مش عارف كيمياء عضويه ولا عايز ايه بالظبط لازم يفاضل في الكليات الحديثه ما فيش بقى في منهج سنه اولى هو عنده كورسات يختار ما يشاء جماعة المفتوحة قائمة على كده عليك انك تخلص اتناصر علم خلصهم يا ربي تخذ النحو الاول ولا تخذ البلاغة الاول المهم تنتهي في زمن معين من هذه العلوم الشكلة تحضر الاول الدكتور فين ولا تحضر الدكتور صاد وده كان الافراد كان كده وال وال وال وال وال وال والجامعة الزيتونة كان كده الجامعة القيروان كان كده وجوامع الهند وباكستان كده ولذلك كانت كده ولا اليمن كريم الى الان كده ده في الهند كده الاحرام الشريف كده نعم فهمت لقد ترى ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان يعني انت اعتذر أنت انت كفلاه على كفلي يعني شوف شوف المفائد يعني واحد بيقول لي أنا كفلان وأنا من العياط ووقف الدرس عشان أنا مش عايزه لا